بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وانا ساحر بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق الانسان في كبد يا يحسب يقول أهلكت ما لم نبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا النجدين فلغتهم العقبة وما يتيمان ذا نقضهم أو مسكين ذا نقضهم ثم كان من الذين آمنوا وتوافوا بالصبر وتوافوا بالصدور.